فأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروسها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا